فليقولوا عن حجابي لا وربي لن هبابي فليقولوا عن حجابي أنه يثني شبابي وليغالوا في عتابي إن لا وربي لانتبال همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن خدا سنة المنا أن عن حجاب أنه يفني شبابي وليقالوا في الحجاب إن للدين امتساب لا وربي لانتبال همتي مثل الجبال أي معنى للجمال حاولوا ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حصوني لست ارضى بالمجون لن من ابائي انني رمز النقائي سرت اتقوا اضيائي خلف خير الانبياء إن أبي إنها تأمى الدنيا إن دربيا أخيا قدوتي في سميا يقول عن حجابي لا وربي لن أباهي يقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن ابالي ابنتي مثل الجبال اي معنى للجمال ان غدا سهل المنال من هدى دين اغترافي ندعنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكه لا تخافي ديني دين الفضيلة ليس يرضى من رذيله يا بنت الدين الجليله لعني سليم باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالمنام يقول عن حجابي لا وربي لن يقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليظالوا في عتاب. إن للدين انتسابي لا وربي قليلا ابالي همتي مثل الجبال